وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون لقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي لا عليه بكره واصيلا قل زلم الذي يعلم السر في السماوات والارض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 جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قسورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تويضا وزفيرا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 فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُنَ فَمَا تَسْتَطِيعُنَّ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إن هم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون وكان ربكم بصيرا وقال الذين لا يرجون لقائهم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 اللَّهُ تَعَالَى الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ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 هَؤُلاءِكَ شَرُّ مَن كَانُوا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّ فأورناهم تدميرا وقوم نوح لمّا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إن يتخذونك إِلَّا هزوا أَهَذَا الذي بعث الله رسولا إِنْ كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها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 نهارا شورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ما أنطهرا لنحييه به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعمه واناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 فاسأل به خبيرا 118. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 118. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الَّذِي وهو الذي جعل الليل والنهار أَرَادَ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 127. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما